والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلب شطر النسب والابن والأخ مع الإناث يعصبانيهن في الميراث والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرا عصب إلا التي مننت بعدق الرقابة باب التعصب هذا أيضا باب مهم جدا رأينا في المرة الماضية أصحاب الفروض وأنها ستة النصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما الآن هذه أصحاب فروض الآن نرى أصحاب التعصيب هؤلاء ليس لهم فرض مقدر يعني لا تدري كم يأخذ ممكن يأخذ النصف ممكن يأخذ الثلث ممكن يأخذ أكثر ممكن يأخذ كل المال ممكن لا يأخذ يعني ما بقي من الفريضة يأخذه هو وشبق من الفريضة حسب الحال التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو عاصب وإذا أطلق العاصب فنمراد به العاصب بنفسه لأننا العصب عندنا ثلاث أقسام عصب بالنفس وعصب بالغير وعصب مع الغير هذه ثلاث أنواع التعصيب عصب بالنفس وعصب بالغير وعصب مع الغير لما فرغ الإمام رحمه الله من ذكر أصحاب الفروض وأحكامهم شرع في ذكر العصبات وأحكامهم وأخرهم يعني أخر ذكر أصحاب العصبات وكننا لاحظوا أن الإمام الرحبي رحمه الله دائما متقيد بالقرآن بالسنة فيقدم من قدمه القرآن وقدمته السنة ويأخر من قدمه القرآن وأخرته السنة ففي هذا قدم أصحاب الفروض وأخر أصحاب التعصيب في الذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فإذا الحق الفرائض قدم أصحاب الفروض فما بقي وهو التعصيب أخره صلى الله عليه وسلم ولذلك الناظم بدأ بأصحاب الفروض وأخر أصحاب التعصيب وقال وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيبي يعني شرع النظر مرحب الله في بيان العصبة بالنفس الآن سيبين لنا العصبة بالنفس ثم بدأ يعرف العصبة وعرفها عن طريق يعني بتعريف الحكم يعني تعريف بالحكم هنا هنا هذا يسمى تعريف بالحكم ماذا قال فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي كل من أحرز كل المال يعني سواء كل المال أو ما بقي من المال فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل ها هنا ما بقي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة إذن هذا هو الحكم الآن أعطاك حكم العاصب جوا العاصب العاصب هو الذي يحوز جميع المال إن لم يكن هناك ورثة أو يحوز ما بقي من المال بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لكن انت لما تسمع هذا انا عرفنا هو ما نعرفه فاذا تعريف بالحكم وهو هذا يعني في الحقيقة لما يشكل على البعض بدأ النظم يعدد أصحاب الفروض بل لما يعني خاف أو خشي أن يشكل التعريف بالحكم على من لا علم له بأصحاب العصابات أصحاب العصبات بدأ أن يعددهم من هم أصحاب العصبات قال كالأبي ولاحظ هنا حرف التشبيه حرف الكاغ هنا يفيد أن الإمام لا يريد استقصاء يعني جميع العصبات يعني مش حيث يذكرهم كلهم وإنما يذكر لك بعضهم وبعضهم تعريفهم أنت في خلال الشرح والتمرين وغير ذلك قال كالأبي والجد وجد الجدي يعني الأب وإن على ها والابن عند قربه والبعد يعني الابن او ابن ابن مهما نزل ابوه هؤلاء يريثون بالتعصيب قال والاخ وابن الاخ والاعمامي الاخ سواء كان اخ الشقيق او الاخ لأب او ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ لأب الاخ لأم احنا عرفنا بأنه من اصحاب الفروض هؤلاء قلنا نذكروا فيهم لم نذكرهم مع اصحاب الفروض قال وابن الأخي والأعمام أيضا سواء كان العم لأب أو كان العم الشقيق والسيد المعتق ذي الإنعام وهذا مولى النعمة وهو المعتق هذا ايضا يرث بالتعصيب وهكذا بنوه مجميع يعني هنا بنو من يعني بنو الأعمام وبنو المعتق يعني مثلا العم وابن العم سواء كان ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب وهكذا بنوهم جميعا وهنا بعض الشراحة الرحبية يعني, يعني نقول بأنهم عابوا, عابوا على الإمام الرحب رحمه الله حين سكت عن باقي عصبة المتعصبين باقي العصب المتعصبين بأنفسهم قالوا أن هذا فيه نوع من القصور وقلنا أنه ليس هناك قصورا من طرف الإمام الرحبي لأنه ناظم رحمه الله أتى كما قلنا في الأول بحرف الكاف الذي يفيد شويه وهو يفيد أيضا ضرب المثال في البعض ولا يشترط فيه الاستقصاء يعني لما مهش باش يستقصي لأنه في الأول ماذا قال لنا قال وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز, موجز موجز يعني ويكون هذا مصيب ان شاء الله للغرض وأنت عليك أن تتعلم الباقي إن شاء الله بنوهم الذكور بنوهم بنوه بنوه بنوه. الذكور بعدين سيأتي معنا في الأخير وليس في النساء طرا عصابة إلا التي مننت بعدق رقابة يعني ليس في النساء من تلت بالتعصيب بالنفس بالنفس مش ليس مش موجود لكن فيه تعصب بالغير والتعصب مع الغير موجود سياتي معنا ونعرف ان شاء الله اذا هذا واضح اذا عندنا العصبة بعدين العصبه بالنفس هذا مهم جدا ان تحفظوه وهو عندنا ما يسمى بالجهاد الجهات ضروري أن يحفظها الإنسان في باب العصبة عند مثلا الجمهور أو خلينا نقول المالكية والشافعية عند المالكية والشافعية ترتيبهم يكون جهة البنوة بعدها الأبوة بعدها الجدودة مع الأخوة يجعلهم في مرتبة واحدة بعدها بان الأخوة بعدها العمومة يعني طبعا العمومة يدخل فيها أبناء العموم أيضا أبناء العم وبعدها الولاء وآخرا وهو المرتبة السابعة عندهم بيت المال إن كان منتظما ها؟ كم صاروا؟ واحد، نين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة عندنا البنوة والأبوة والجدودة مع الأخوة والبن الأخوة والعمومة وفيهم ابناء العم يعني في الرتبة الخامسة وأيضا عندنا الولاء وسابعا عندنا بيت المال ان كان منتظما وهذا مذهب المالكية والشافعية الحنفية عندهم خمسة والحنابلة عندهم 6 الحنابلة مثل المالكية والشافعية إلا أنهم أسقطوا بيت المال بيت المال ليس وارثا عند الحنابلة ليس وارثا واعتبروا المال إذا دخل إلى بيت المال اعتبره فيئا يعني لم يعتبروه ميراثا وإنما اعتبروه فيئا فعندهم البنوة والأبوة والجدود والأخوة وبان الأخوة والعمومة والولاء 6 أما الحنفية عندهم خمسة اولا أسقطوا بيت المال لأن بيت المال عندهم المال إذا صاي بيت المال في وليس ميراثا وجعلوا الرتبة هكذا قالوا البنوة مهما نزل الابن وابن الابن مهما نزل أبو الحنفية والبوة مهما علو يعني الأب والجد والجد وجد الجد وهكذا جد صحيح الوارث وجعلوا الأخوة وأبناءهم في رتبة واحدة بخلاف المالكية والشافعية والحنابلة جعلوا الأخوة في رتبة وبني الأخوة في رتبة واحدة فإن الحنفية جعلوا الأخوة وبني الأخوة في رتبة واحدة مهما نزلوا والعمومة وأبناءهم أيضا هي رتبة وجعلوا الولاء رتبة خامسة إذن هم خمس جهات أما عند الجمهور عند المالكية والشافعية سبع جهات بعد بيت المال وعند الحنابيه الحنابلة ست جهات بازاله بيت الماء الجمهور ما ما فيش عدد على 4 و 3 احيانا يكونوا 2 وهو جمهور شايف كيف مش قضيه لأن قد يكون في غير المذهب مثلا الشافعي والحنابله هذا مذهب مقرر عندهم ولكن قد يوافقهم غيرهم من المذاهب لكن ليس اصلا في مذهبه فيقول عنه يقال عنهم جمهور والجمهور ليس حجاره كلها قد يدخل المالكية وشافعية جمهور جمهور أي نعم. لأنهم اتفقوا على أخر أما الحنابلة لو... والأخر جعل لكل واحد مذهب إذا الواضح هذه الجهات مهمة لاحظ كل جهات تسقط التي بعدها مثلا إذا وجد الإبن مع الأب فإن الأب لا يغذب التعصيب يتحول إلى الفرق إذا اذا وجد الاب الابن مع الجد وقلنا الابن لا يسقطه شيء ويسقطه شيء ويحجبه كل شيء الابن بخلاف ابن الابن يحجب بالابن الاصلي لكن هو بغياب الابن يقوم مقام الابن ايضا فا فمثلا لو ننظر عندنا البنوة والابوة كذا لاحظ إذا وجد كلهم الجدوده تسقط بالابوة والأخوة تسقط بالأبوة شايف حتى الأخوة تسقط أيضا بالبنوة وبنو الأخوة يسقطون أيضا بالبنوة ويسقطون بالأبوة ويسقطون أيضا بالأخوة البنو الأخوة لا يسقطون يسقطون بالجد أيضا العمومة تسقط تسقط العمومة أيضا في النهاية لو يجتمعوا من يريث البنوة والأبوة فقط الأبوة تريد بالفرض أما الـ الـ الـ الـ الـ الابن, الإبن فإنه يريث بالتعصيب دائما دائما يريث بالتعصيب ولا يدخل عليه حجب حرمان أبدا لكن يدخل عليه حجب نقصان يدخل عليه حجب نقصان بالمشاركة ليس لأن آه سيأتي معنا الحجب ونعرفه إن شاء الله واضح هذا اذا ما هو التعصيب التعصيب هو حيازه ما بقي من المال منهم الأب والجد وجد الجد والابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والمعتق اه وبيت المال على عندما يقول بالبيت ما هو الولاء قبل بيت المال ولا ثم بعد ما ذكر هؤلاء قال وما لذي البعدة مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب يعني يقصد بالبعدة والقربة من حيث الجهة يعني البعيد من, في من حيث الجهة ليس له حظ في الميراث مع القريب من حيث الجهة واضح قال وما لذي البعدة مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب لأن القريب يحجب البعيد والأخ والعم لأم وأبي أولى من المددل بشطر النسابي إذن الأخ والعم وش معنا between the guy and the guy to the mother and the family وشioso الأخ والعم لأم وأبي أي الأخ الشقيق والعم الشقيق أولى في الميراث من المددل بشطر النسابي هنا لاحظوا عندنا ثلث أشياء عندنا القربة وعندنا الجهة وعندنا القوة هذا ضروري أن تنتبه له. مثال خلونا في باب الإخوة مثلا الإخوة والأعمى الإخوة الأخ لأب والأخ الشقيق هم في من حيث الجهة في جهة واحدة من حيث القرابة قرابة واحدة واحدة قرابة هذا جهد الإخوة وإخوة لكن من حيث القوة الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب ولذلك قال هنا والأخ هو العم لأم وأبي أولى من المدلب الشطر النساب لأن هذا يدلي فقط بأب وهذا يدلي بأب وأم فهو أقوى من مو من حيث, القرب. من حيث القرب هم في قربة واحدة ولكن الأخ الشقيق والعم الشقيق أقوى من الأخ لأب والعم لأب إذن عندنا الجهة جهة البنوة مثلا وعندنا القرابة يعني لا شك أن الإبن هو أقرب وأقوى وأولى الجهات يعني شايف بعدين ننظر من حيث متى ننظر في القوة وننظر ما لا ننظر في الأب ما كانش أب لأم وأب لا ننظر في الأخوة والإخوة والعمل لذلك تضرب لنا مثال بالأخ والعمل هؤلاء قد يقع فيهم القوة والقرابة و... فذكر لنا في الأول الجهة لما قال وما لذي البعدة مع القريبي من حيث الجهة يعني البعيد في الجهة ليس لو حظ في الميراث مع القريب في الجهة كما قلنا إذا اجتمع البنوة والأخوة فإن الأخوة ليس لهم نصيب في الميراث لأن من ذي البعدة يعني والبنوة جهته قريبة هنا يصدق عليهم قوله وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب من حيث الجهة ثم لما تكلم عن الجهة صار يتكلم عن القوة فقال والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسابي لأنه بأقوى من حيث الجهة هم في جهة واحدة جهة الأخوة وجهة العمومة جهة واحدة من حيث القربة قريب ولكن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب والعم الشقيق أقوى من العم لأب قال والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسابي والابن والاخ مع الاناث. الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي قضية العصبة بالنفس لما تكلم عن العصبة بالغير العصبة بالغير شايف العصبة بالغير تكلمنا عن العصبة بالنفس وعرفناه وكلهم كانوا ذكور إلا امرأة واحدة سيأتي معنا ذكرها وبينا بأن هناك جهات جهة البنوة والأبوة والجدودة مع الأخوة والبن الأخوة والعمومة وبعد ذلك عندنا الولاء وعندنا بيت المال إن كان منتظما هذا على قول ملكي والشافعي الحنبي لن يحلهم بيت المال والحنفية اجعل الجدودة مع الأبوة واجعل بني الأخوة مع الأخوة وانزع بيت المال يصيروا عندك خمسة شايف؟ اذا احنا بعد ما عن كلام بالنفس تكلمنا عن الجهات وقلنا ان المقدم في الجهه أولى بالميراث من المؤخر وتكلمنا عن القوة وقلنا أن المدلي بالنسب الكامل اولى من المدلي بشطر النسب والاخ والعم لام وابي اولى يعني في باب ماذا اولى في في الميراث من المدلي بشطر النسب واضح هذا الآن؟ بعد ذلك اشتقل النظم رحمه الله إلى بيان العصبة بالنفس وش ما تقول العصبة بالنفس لاحظوا هما العصبة بالنفس عندك أربع بنات العصب بالغير. العصب بالغير عندك أربع بنات عندك البنت وبنت ابن والأخت شقيقة أو الأخت شقيقة والأخت لأب هذا أربع كل واحدة من هذه الأربعة إذا وجد معها أخوها وكان من أهل الميراث يعني لم يكن فيه مانع من موانع الميراث فإنه يعصفه عوض احنا عرفنا هذه الأربعة اذا كانت وحدة وتوفرد فيها الشروط انها تارث النسب اذا كانوا اثنين فصاعدا تورث الثلثين وبشروط. وبين الشروط قلنا انعدام العاصر فاذا وجد معها اخوها يعني البنت مع اخوها اللي هو الابن وبنت الابن مع اخوها اللي هو ابن الابن والاخت الشقيق مع اخوها اللي هو الاخ الشقيق والاخت اللي مع اخيها اللي هو الاخ الاب فانهم بالتعصيب لا بالفرض لتذكر مثل حظ الانثى الشقيق والاخ لا لا تحجبه لا تحجبه الاخت الشقيقه لا تحجب الاخ الاب الا اذا كانت هي عصبه عصبا مع الغير لا لا يعصبها هي ثالث النسب وياخذ الباقي أه. ادى تاخذ وجود الاخت الشقيقه ملء لكن الاخ الشقيق يحجب الاخ له لما هي تصير عصبه تولي في قوة الأخ الشقيق فتحجب الاخ له مثلا لو فرضنا انه هلك هلك وترك بنتا واخته شقيقه واخا لاب يحجب الاخ له لا مش بيب... بالبنت البنت هي الأخت الشقيقة صارت عصبه مع البنت والعكس في قوة الأخ الشقيق فحجبت وشرحنا يا عمر معنا قلنا هو الاخو العم لام و ابي اولى من المدل بشطر النسب صح صارت هي في قوه الاخ الشقيق فتح جبوه وترك وترك مكانه صارت هي الباقي اللي هو النسب اما لو ما كانت الاخت شقيقه هو يرث ما يبي المدل هو النسب ما ورثتش بالفرض ذات الباقي, احنا الباقي لأن البنت تدي النسب ويبقى النسب تأخذه الأخت الشقيقة تعصيبا واضح هذا بعد ذلك قلنا انتقل إلى العصبات بالغير وماذا قال والابن والأخ مع الإناثي طبعا هنا الإبن وش يقصد به قال والابن والأخ مع الإناثي يعصبانهن في الميراثي في العصبة بالغير أطابيت واحد الإبن وقلنا أن ابن ابن هو حكمه كحكم الابن قال والأخ مع الإناثي الأخ أيضا أخ لأب والأخ الشقيق الأخ لأب والأخ الشقيق والابن والابن يعصب كل واحد منهم أختح قال يعصبانهن في الميرافي كما قال الله سبحانعا فإن كنا يسيكم الله في أولادكم للذكرة مثل حظي الأنثة يعني ، يستطيع ذكر مثل حظي بعد ما ذكرت التعصيب بالغير بدأ يذكر العصبة مع الغير العصبة مع, مع, مع الغير وقلنا هذه خاصة بالأخوات مع البنات خاصة بالأخوات ، نقصد الأخوات الأخت شقيقة و الأخت لأم أما الأخت لأأم فإنها ترت بالفرض لا ترت بالتعصيب حتى و كانت مع البنت الأخت لأم تارث بالفرض حتى ولو كانت مع بنت صح؟ لا مش صح لأن الأخت لأم محجوبة بالبنت لكن سأتي معكم إن شاء الله الأخت لأم محجوبة بالبنت فهي لا تارث لذلك ما تعصبها ولا تارث بالفرض ما عليش إن شاء الله بإذن الله نتعلم هذا قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات يعني الأخوات إن تكن معهن بنات فإنهن يصرن يعني عصبات بهذا وكنا ذكرنا كلام الإمام الجويني رحمه الله عندما قال إنما كانت الأخوات مع البنات عصبات لأنه كان في المسألة بنتان فصاعدا إن كان في المسألة بنتان فصاعدا أو بنتا ابن وأخوات وأخذت البنات الثلثين فلو فرضنا للأخوات وأعلنا المسألة نقص نصيب البنات فاستبعدوا أن يزاحم أولاد الأب أولاد الإبن ولم يكن إسقاط أولاد الأب فجعلنا فجعلنا عصبات ليدخل النقص عليهم خاصة هذا شرحنا المرأة الماضية بمعنى أن لو جعلنا مثلا أعطينا ثلثين البنات وثلثين الأخوات شايف او أعطينا ثلثين البنات ونصف للأخت تصير المسألة من ماذا؟ من ستة ثلثيها أربعة ونصفها ثلاثة أربعة وثلاثة تصير سبعة أو جعلنا مثلا بنتين وأختين عندنا ثلثين وثلثين تصير مسألة من ماذا المسألة تصير من ثلاثة اثنين لهذه واثنين لهذه من أربعة تعول المسألة صح يدخل على فرض البنات نحن حتى لا ينقص الفرض على البنات من أجل أولاد الأب لأن أولاد الإبن مقد... هو المتوفى هم أولى بالحظ من غيرهن فإذن في هذه الحالة جعلنا البنات عصابات حتى يدخل النقص عليهن لا على البنات حتى يدخل النقص على الأخوات لا على البنات والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات نعم تذكر هذا دائما أن الأخوات مع البنات عصابة بعدين بدأ يذكر لنا حالة وهي حالة منفردة عندنا وليس في النساء قرن عصب الا التي منت بعتق الرقبه يعني ليس في النساء عصب بالنفس الا المعتقه المعتقه فانها ترث بالتعصيب لو هلك هالك ولم يكن له وارث الا معتقته التي اعتقته فانها ترث جميع المال الا الا التي منت بعتق الرقبه ليه الدين وهي عتقات إذا كذكرنا تذكر اللغة نعم ها هو قال هذه امرأة تقول قاضي المسلمين انظر لي حالي وأفتني بالصحيح واسمع مقالي مات زوجي وهمني فقد بعلي كيف حال النساء بعد الرجال صير الله في حشايا جنينا لا حرام بل هو بوطء حلال فلي النصف إن أتيت بأنثى احنا عرفنا أن الأم ترث ثمن مع وجود البنت أي تقول فلي النصف إن أتيت بأنثى ولي الثمن إن يكن من رجالي إن كان ابن أنا أرث بالفرض من دي الثمن ولي الكل إن أتيت بميت إذا خرج الجنين ميتا أنا أخذ كل المال هذه قصتي ففسر سؤالي وش السؤال أن هذه المرأة تزوجت بعبدها لدي عتقته كان عندها عبد عتقته وتزوجت ومات وهي كانت حامل منه هذه المرأة هي زوجة لكن في نفس الوقت معتقة لو زادت عندها طفلة بنت البنت هذه نحن قال نبس ألحق الفرائض بأهلها إذن نعطوه البنت نعطوها النصف صح؟ وهذا الأم هذا المرأة ترث بجهتين بجهة الزوجة وجهة المعتقة فإذا نورثها بالتعصيب لأنه هذا أحضلها فتأخذ الباقي قال فلي النصف إن أتيت بأنثى فلي النصف إن أتيت بأنثى الباقي ولي ثمن إن يكون من رجال نحن قلنا أن كل العصبات يحجبهم الإبن وهي من العصبات فالإبن يحجبها ولكن يبقى لها جهة الزوجية فتارث الثمن لأنها زوجة لوجود الفرع الوارث والذكر وتقول ولي الكل إن أتيت بميت إذا خرج الجنين ميتا فأنا أرث بالتعصيب أخذ كل المال شيء واضح كيف ولذلك هنا الناظم قال وليس في النساء طرا عصبه إلا التي منت بعتق الرقبة يعني ليس في النساء من تارث بالنفس عصبة بالنفس إلا هذه المرأة وهي المعتقاء طبعا باب الاعتاق وكذا في بحث لكن احنا كما قلنا مقيدين بالوقت واضح هنا هنا إذن عرفنا العصبات أنها تلت أنواع عصب بالنفس وعصب بالغير وعصب مع الغير وعرفنا الجهاد في العصب بالنفس قلنا هناك جهة البنوة وجهة الأبوة وجهة الجدود مع الأخوة وجهة البن الأخوة وجهة العمومة وجهة الولاء وجهة بيت المال إن كان منتظما هذا عند المالكة والشافعية عند الحنابي لا نفس الشيء إلا أنهم أزاحوا بيت المال ولم يعتبروه وارثا وعند الحنافية عندهم البنوة مهما نزلوا والأبوة مهما علوا والعمومه وذكروا ايضا لا ذكروا الاخوه وابنائهم مهما نزلوا ايضا وذكروا العمومه وابنائهم ثم ذكروا الولاء لم يذكروا بيت المال هذا باب التعصب في سؤال ما في سؤال يلا نفوتوا باب الحجب هنا بيت للجعبري يقول الجعبري هيك مضبط عندي آه هذا ناظم ما عندي استرجمة ابحثوا عنه وجدتوا ترجمته يعني يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه فبالجهة التقديم يعني التقديم يكون بالجهة ثم بقربه ثم بالقرابة وبعدهما التقديم بالقوة يجعلها يعني هكذا كما ذكرنا الجهة والقرابة والقرابة باب الحجبي كم الساعة مازال ربع ساعة آه ناخذ باب الحجبي إن شاء الله يقول النظم رحمه الله باب الحجبي والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه وهكذا ابن, بابن وهكذا, وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة وتسقط الإخوة بالبنينا وبالأب الأدنى كما روينا أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياطي ثم قال وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لزبني ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر ومثلهن الأخوات اللات يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأب البواكية وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وباهرا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله من مثله أو فوقه في النسابي نشرح هذا الكلام بدأ يذكر الحجب الحجب لغة هو المنع ومنه حاجب الملوك لمنعه الناس عن الدخول إليهم الحجب هو والمنع والحجب شرعا هو المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه يعني هذا الذي نسميه نحن نستطيع أن نقسمه عدة تقسيمات نقسمه نقول أن الحجب ينقسم إلى قسمين حجب وصف وحجب اشخاص حجب وصف وحجب أشخاص أرق اسمها حجب وصف هذا الذي مر معنا في الأول ويمنع الشخص عن المرى هذا الموانع يعني القتل والرق واختلاف الدين هذا حجب, شخص حجب وصف حجب وصف أما حجب شخص فينقسم إلى قسمين حجب حرمان وحجب نقصان إذن عندنا الحجب ينقسم قسمين حجب وصف وحجب شخص حجب وصف هو موانع الإرث التي ذكرناها حجب شخصين قاسمين لقسمين حجب حرمان وحجب النقصان العلماء نبهوا على أهمية هذا الباب يقول الشيخ محمد بن عمر البقري هذا لا تسأني عن ترجمته عن ترجمته عن ترجمته لكن له شرح على الرحب يعني حاشية على شرح الرحبية وهي حاشية جيدة يقول اعلم ان هذا الباب عظيم الفائدة في الفرائض وهو افقهها فمن لم يتفقه فيه كما ينبغي وإلا فهو عار من هذا العلم فكرر مطالعته ولازم تأمله فلعلك تذفر بغوامض سره وما احسن ما قال بعضهم في معنى ذلك اقول ذا الباب اقول ذا الباب عظيم الفائدة فجد فيه تحتوي مقاطدة من لم يفز منه بسر غامض يحرم أن في الفرائل هذا الباب مهم جدا لا مش النظم نظم الإمام الرحابي رحمه هو شارح عنده شرح منيح ما شاء الله يعني حاشية بدأ نبدأ قال والجد محجوب عن المراثي بالأب إذن من الجد يحرم يحجب حجب حرمان بالأب في أحواله الثلاث يعني الجد يرث بالتعصيب ويرث بالفرض ويرث بالفرض والتعصيب صح؟ الجد يرث بالتعصيب ويرث بالفرض ويرث بالفرض والتعصيب معا سواء هكذا أو هكذا فأينما وجد الاب فالجد لا يرث كيف ما كان الحال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم ففهمه قسم أشبهه أي الأم كما قلنا تحجب الجدات من جميع الجهات فالجدات محجوبات حجب حرمان بالأم وقلنا أن الجد التي من جهة الأب يحجبها الأب ولا يحجب الأب الجد التي من جهة الأم ثم قال وهكذا ابن الإبن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلاء ابن الإبن مرة معنا أنه كالابن إلا أنه يحجب بالابن حجب حرمان وفي إخوة عندهم جدول هذا مهم أنه يتصوروه ويكون عندكم منه بيشتحفظوا المحجوبين حجب حرمان ومن يحجبوه إذن ابن الإبن محجوب بالابن وتسقط الإخوة بالبنينة يعني الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين كل الاخوه يسقطون بالبنين وبالاب كما روينا الاب الادنى يعني مش الجد هو ابو الميت لان الاخوه الاشقاء لاب لا بالجد على المذهب الجمهور. ولكن الاخوه لام يسقطون بالجد فان الجد يحجب الاخوه لام ولا يحجب الاشقاء ولا يحجب وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا الأب يسقط جميع الإخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لأم ثم قال أو ببني البنين كيف كانوا أي تسقط أيضا الإخوة ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان يعني كيف ما كانوا الإخوة فإنهم يسقطون أيضا ببني البنين سواء كانوا أكثر ابن واحد او أكثر من ابن ابن وهكذا او ببني البنينة كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ولاحظ قوله ببني البنينة أي بنت البنين لا تسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ولكنها تسقط الإخوة لأم لذلك هنا عبر ببني البنينة ما قاش أولاد البنين لو قال أولاد البنين تدخل فيه البنات لكن نبه أن الذكور من أولاد البنين هم الذين يحجبون الإخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم أما بنات البنين فإنهن لا يسقطنا الأشقاء ولأب ويسقطنا الإخوة لأم ثم أتى إلى ذكر الإخوة لأم لما قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط يعني بعد ما عرفنا أن الإخوة يسقطون بالبنين ويسقطون بالأب ويسقطون ببني البنين قال وأيضا الإخوة لأم يفضل يفضلون أيضا يعني زيادة على ممر أن الإخوة لأم يسقطون أيضا بالجد قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي الجد يسقط الإخوة لأم الجد يسقطهم الإخوة لأم وأيضا قال وبالبنات وبنات لابني الإخوة لأم يسقطون بالبنات ويسقطون ببنات لابني على خلاف الإخوة الأشقاء ولأب فإنهم لا يسقطون بالبنات ولا ببنات لابني كما مر معنا لما قال ببني البنين كيف كانوا سيان في جمع ونحدان ثم بي فصل الإخوة لأم عن الإخوة الأشيقة ولأب بقوله ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهموا على احتياطه وبالبنات وبنات الابني جمعا ووحدانا فقل لي زدني سواء كانت واحدة أو أكثر فإنها تسقط الإخوة لأم تسقط الإخوة لأم قال ثم بنات الابني بعد ذلك بدأ أن يذكر أن بنات الابني يسقطنا بالبنات قال ثم بنات الابن يسقطن متا حاز البنات الثلثين يفته يعني إذا استكمل البنات الثلثين اذا استكمل البنات الثلثين فان بنات الابن محجوبات إلا إذا كان مع إذا كان هناك مثلا فرضنا هلك هلك وترك بنتين وبنت ابن فإن للبنتين الثلثان وبنات وبنت الابن محجوبه لأن نصيب البنات والثلثين إذا كان جماعة خلاص استكمله الأصليات استكمل الأصليات الثلثين فلا نصيب لبنات الإبن إلا إذا كان معهن أخ أو عم يعني ابن ابن آخر ابن ابن يعصبهن فيرفنا بالتعصيب أو ابن ابن ابن يعني أقل منه يعصبهن أيضا في هذه الحالة هذه الحالة فقط ابن ابن ابن <سؤال> يُعَصِب بنت الابن في هذا الحال <سؤال> يعني لو فرضنا انه هلك هلك وترك بنتين و بنت ابن هم يدون ثلثين بيت ابن مع دولة طيب <سؤال> عنده بنتين و ابن و ابن ابن فإن الثلثين يأخذونا, يأخذونا البنات وابن ابن مع بنت الابن يعيثونا للذكري مثل حض الكنثين يبقى الثلث الأخير يقتسمناه بينهم بينه. طيب بنتين و ابن وابن ابن ابن يعني أقل منها درجه يعني من حيث القربه هي اقرب منه لكن في هذه الحاله يعصبها ويسمى القريب المبارك القريب المبارك هنا احنا قلنا ابن ابن ابن ما قلناش مهما نزل هنا احنا قلنا ابن ابن ابن ما قعدنا عليه ونكتفي بما نص عليه قال ثم بنات الابن يسقطن متاحا زل بنات ثلثين يفتا إلا, إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن يعني ابن ابن هنا قول ولد الابن لو قال من ابن الابن يكون أحسن لكن ربما هو أتى به لأجل الميزان وزن يعني وزن البيت فبالتالي لو يقول ولد الابن إلا إذا عصبهن الذكر لا هو باين واضح ما في إشكال لأنه قال الذكر من ولد الإبن والمن هنا بيانية يعني الذكر من ولد الإبن إلا إذا عصبهن الذكر من ولد ابني على ما ذكروا يعني في كتب الفرائض ومثلهن الأخوات التي يدلين بالقرب من الجهات عليكم. عليكم السلام وحمد الله أي من جهة الأب والأم يعني إذا الشقيقات مع الأخوات لأب إذا استكملنا الثلثين فإن الأخوات لأب محجوبة إلا إذا كان معهن أخ لأب يعصبهن أو يعصبها فترث معه قد يكون هذا القريب أو الأخ قد يكون عليها مباركا كما قد يكون عليها شؤما ممكن في الميراث يصح لها وبعد في هذا الحال هو مبارك ان شاء الله او ما هي خسرانة ولا شيء لأن الأخوات الشقيقات استكملنا ثلثين لو فرضنا مثلا هلك هلك وترك ترك أختين شقيقتين أختين شقيقتين وأخت لأب وإخوة لأم أختين شقيقتين وأخت لأب واخوه لام 2 3 وهكذا ما يهمش ذكوران انثى ما يهمش ها ثلثين والاخت لاب خلاص مع استكملوا ما استكمل ما تاخذش اياه والاخوه لام الثلث خلاص التركه استكمل التركه لو عندنا أختين شقيقتين واخت لاب واخوه لام وَأَخْلِ أَبْ ما يخسران ولا شي لانا ما, حيحص... ما يحصل ولا شي يعني سواء كان موجود او ما كاش موجود تكون نتيجة هي هي نفسها لكن في حالة اذا كان مثلا اخت شقيقة و اخت لأب و اخت شقيقة و اخت لأب و اخوة وأخت لأم اخت شقيقة و اخت لأب و اخ لأب و ما ماكو احجباء اخت الاختين عندنا رحتين شقيقتين او اخت شقيقه واخت لي اب اخ لي اب استنوا الناس الناس الام راح بس معفاة الاخت شقيقة بالنسب والاخوة لام الثلث والأم السدس السدس والأخت لي أب مع الأخ لي أب عصابة عندنا نصف والسدس والثلث المسألة من ستة نصفها ثلثها سدسها وهذا ما يدي والو تقول له على ذلك لي ما تجي هل كما كان شوه كافية الدسدس تكميل الثلث وتعول المسألة من أجلها شايف كيف قد يكون عليها شئان وقد يكون عليها خيرا <تصفيق> مثل الحالة اللي كنا اختين شقيقتين واخت لاب واخ لاب يلا ما كاش اخ لاب كافية متى بتأصلا باش <تصفيق> <تصفيق> الاخ لاب اخ يحجبهم يحجبهم من فرع الوارث اصلا اخت لاب اللي يحجبها اخواله او ليش ميحجبه؟ ميحجبه؟ ميحجبه؟ ميحجبه؟ واضح المسألة قال ومثلهن الأخوات التي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأب البواكية يعني أسقطن أولاد الأب البواكية بمعنى أن ليس لهن حظ في الميراث إلا البكاء على الفقير يعني الأخوات لأب إذا أخذنا فرضهن اي الاخوات الشقيقات وافيه اي كامله اسقطنا اولاد الاب يعني الاخوات لاب البواكيه فهمت البواكيه ثم نكمل هذا البيتين وان يكن اخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا كما عرفنا ان الاخ يعصب اخته في هذه الحاله وليس ابن الاخ من من مثله او فوقه في النسب يعني احنا عرفنا ان ابن الاب يعصب اخته في هذه الحاله ابن ابن من فوقه في هذه الحاله لكن في hala' aqawad, ابن al-Akh la yu'aqt li'a-b. Yu'aqt li'a-b. Wazih? Yu'aqt li'a-b. Nes'a Allah subhanahu wa ta'ala, Dana wa la kim taufir fa wa sadaad, inna hu wa li-udhari